الحب حرمته، الباب سكرته، الحب حرمته، الباب سكرته. ما عملت ليك حساب حبك كسر الباب، وادي عمل لدرا قم العمر معاك من العمر مات من دونه ومن غير السكاكين. اللي حب يختارك مش أنت تختاره. تكون اللي بالوحدة فرحان بحاله الحب يختاري مش انت تختاره تكون اللي بالوحدة فرحان بحاله حتى رب خلقنا اثنين والحب موصل Will A A A